بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة من 119. وما تبعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 110. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه وويل للمشركين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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائم ثم السواء إلى السماء وهي دخال فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُغْرِقْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 119. وأنصرصرا في أيام نحسات لمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 110. وأما فمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ ترجعون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 فَإِنَّ يَصْبِرُونَ فَالنَّارُ مَتَّ وَلَهُمْ وَإِنَّ يَسْتَعْتِبُونَ فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءً فَزَيَّنُوا لهم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ دَخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَ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 إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَنِ الْقَافِ النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْسِى أَمْنِيَّةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شَيْءٌ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضرر أمسته لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسن فلن ننبأ أن الذين كفروا بما عملوا ولن نبيقنهم من عذاب غليظ.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 أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مِرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العلي العظيم